بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله اصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله اصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله إن كنتم مؤمنين انما المؤمنون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 قُلْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ ذُبُرُهُ وَإِنْ لَا مُتَحَرِّفًا لّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدوى لم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كترت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا يَجْعَلْ لَكُمْ طُرُقًا وَيَكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ويغفر, وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ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 أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما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 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم, لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه علم وبدأ الصدور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 انكم اني ارى ما لا ترون اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب ابن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرا هؤلاء ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وايدارهم يضربون وجوههم وايدارهم وتذوقوا عذاب الحريق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 ذلك بان الله لم يكن غير نعمه ننعمها على قوم لم يكن غير نعمه ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم كدابئ آل فرعون والذين من قبرهم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 ما تخافن من قوم خيانه فثوبذ اليهم على سواء فثوبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعذذون واعد لهم ما استطعت من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فسيليكم وانتم لا تظلمون وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْذُلُوكَ فَإِنَّ حِزْبَكَ اللَّهُ فَإِنَّ حِزْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وألف بين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 الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فاينكم منكم مئة خابرة يغلبو مئتين وانكم منكم الف يغلبوا الالفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان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 اللهم اغفر الرحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا ياتكم ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم, فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأوالهم في سبيل الله وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وفساد كبير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 هم أولى ببعض في كتاب الله